يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه وردد القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان انشئه الليل هي اشد وطئا وقام تو الى واذكر اسم ربك وتب الىه تبت الى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذب إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما دا غصة وعذابا أليما يوم ترجح الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما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 الْقِرَةُ فَمَنْ شَاءَ إلى إِلَى رَبِّهِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ الى ربه سبيلا